مقام الكرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد Om min ägern, fähet alkom. Inn ägern är Allah, Allah, och han är alla saker shahid. Och innan Rabb i قِعَ الْلاَمُ الْوِيُوبُ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ Oj, اهْتَدَيْتُ jag يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ min Gud, han är alltid مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم